محمد يا سيدي بحبكم أرجو المنى فعظيم قدرك عندنا فعظيم قدرك عندنا مهما علىها لا يوصفا محمد يا سيدي بحبكم أرجو المعنى فعظيم قدرك عندنا مهما عالى لا يوصافى فأبى الزهراء وحبكم فرض علينا أنزلا حبيبي أنت وأسواتي ولكل الناس سيدا شكرت الله ساجدا متواضعا رغم العانا تذكروكم يا سيدي برب الناس قرنا يكفيك فخرا سيدي أن الإله لفضلكم قد عظاما لفضلكم قد عظاما عجز الليسان عن الكلام بمدحيكم قدر الكفا أرجو الشفاعة منكم وإن قصرت عمالا وسلامنا لصاحب في الجوار أبا فكر وعمران، وذنرين شهدين وأبل الحسنين الأكرامات، وجمع الصحبي والأهل الأكرمين أبدا، فحمد لله ربنا على الإسلام في